من أعز الناس في سيرة الإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء كان المأمون صليفة العباسي قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه فبتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له فتنازعا أيهما يقدمه ثم اختلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدناها وكان المأمون له على كل شيء صاحب فرفع ذلك إليه في الخبر فوجه إلى الفراء فاستدعاه فلما دخل عليه قال له من أعز الناس قال ما أعرف أعز من أمير المؤمنين قال بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا قال يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها أو اكسر نفوسهما عن شريفه حرصا عليها وقد يروى عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرج من عنده فقال له بعض من حضر أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما فقال له اسكت يا جاهل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل قال له المأمون لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما وقد ثبتت لي مخيله الفراسة بفعلهما فليس يقبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم وقد عوضتهما عما فعلاه عشرين ألف دينار ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما وعانق المجد من أوفى قال أبو نصر هارون بن موسى بن جندل النحوي نحوي المتوفى سنة إحدى للهجرة كنا نختلف إلى أبي علي البغدادي رحمه الله وقت املائه النوادر بجامع الزهراء ونحن في فصل الربيع فبينا انا ذات يوم في بعض الطريق اذ اخذتني سحابة فما وصلت الى مجلسه رحمه الله الا وقد بتلت ثيابي كلها وحوالي ابي علي اعلام اهل قرطبة فامرني بالدنو منه وقال لي مهلا يا ابا نصر لا تأسف على ما عرض لك فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدلها ولقد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا تدخل معي القبر ثم قال لنا كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله فأدلجت إليه لأتقرب منه فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه الفته مغلقا ورا وراف علي فتحه اي ابطا فقلت سبحان الله اذكر هذا البكور واغلب على القرب منه فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته فلما توسطته ضاق بي ولم اقدر على الخروج ولا على النهوض فاقتحمته اشد اقتحام حتى نفلت بعد ان تخرق سيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم ومن الله علي بالخروج فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال فأين أنت مما عرض لي وأنشدنا دبت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونه الأزر فتابد المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر قال ابو نصر فكتبناها عنه من قبل ان ياتي موضعها في نوادره وسلمي بما حكاه وهان عندي ما عرض لي من تلك الثياب واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله تعالى من مجاب الدعاء قال الحافظ الثقة عباس الدوري حدثنا علي بن أبي حزارة جارنا قال مرضت أمي وأثلجت وأقعدت من رجليها دهرا نحو عشرين سنة فقالت لي يوما لو أتيت هذا الرجل أحمد بن حنبل فسألته أن يدعو الله لي قال فعبرت إلى أحمد فدققت عليه الباب وكان في الدهليز فقال من هذا قلت له يا أبا عبد الله رجل من إخوانك قال وما شأنك قلت إن أمي مريضة قد أقعدت من رجليها وهي تسألك أن تدعو الله لها قال فجعل يقول يا هذا فمن يدعو لنا نحن قال ذلك مرارا فكاني استحييت فمضيت وقلت سلام عليكم فخرجت عجوز من منزله فقالت إني قد رأيته يحرق شفتيه بشيء وارجو أن يكون يدعو الله لك قال فرجعت إلى أمي فدققت عليها الباب فقالت من هذا فقلت أنا علي فقامت ففتحت لي الباب فقلت لا إله إلا الله أي القصه فقالت لا أدري إلا أني قد قمت على رجلي فعجبت من ذلك وحمدت الله عز وجل قال وذلك مسافة الطريق ولكن حب من سكن الديار قال القاضي عياض رحمه الله في مدح الحرمين الشريفين والحنين إليهما وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرفاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله منتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوع خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها. يا دار خير المرسلين ومن به هدي الانام وخص بالايات عندي لاجلك لوعة وصبابه وتشوق متوقد الجمرات وعلي عهد ان ملات محاجري من تلكم الجدرات والعراصات لا لأعثر مصون شيبي بينها من كثرة التقديل والرشفات لولا العوادي والاعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات من أخبار الأجواب من عجيب ما يروى في هذا الباب أن الفرزدق دخل على يزيد بن المهلب وهو يعذب في سجن الحجاج فأنشده أذا خالد طاعت خراسان بعدكم وقال ذو الحاجات أين يزيد فلا قطرت بالمرو بعدك قطرة ولا اخضر بالمروين بعدك عود فما لعزيز بعد عزك بهجة وما لجواد بعد جودك جود وكان يزيد قد أعد مال يصانع به الحجاج ليقصر من تعذيبه فقال لغلمانه ادفعوا إليه المال ودعوا لحمي للحجاج يقطعه كيف يريد وأعجب من هذا أن عمر بن عبيد الله بن معمر مر بزنجي يأكل عند حائط أي بستان وبين يديه كلب إذا أكل لقمة طرح له لقمة فقال له هذا الكلب كلبك قال لا قال فلم تطعمه مثل ما تأكل قال إني أستحي من ذي عينين ينظر إلي أن أستبد بمأكول دونه قال أحر أنت أم عبد قال عبد لبعض بني عاصم فأتى عمر ناديهم فاشتراه واشترى الحائط ثم جاءه فقال أشعرت أن الله قد اعتقك قال الحمد لله وحده ولمن اعتقني بعده قال وهذا الحائط لك قال اشهدك انه وقف على فقراء المدينة قال ويحك تفعل هذا مع حاجتك. قال اني استحي من الله ان يجود لي بشيء فابخل به عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه الجامعة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض قلت يا رسول الله زدني قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالصمت إلا من خير فإنه مقردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك قلت يا رسول الله زدني قال صل قرابتك قطعوك. قلت يا رسول الله زدني قال لا تقف في الله لوم لائم قلت يا رسول الله زدني قال تحب للناس ما تحب لنفسك ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق رواه الطبراني في المعجم الكبير ثواب المتحابين في الله عن أبي مسلم الخولاني قال دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم شاب اكحل العينين براق الثنايا ساكت فإذا ترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه فقلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب فكنت معهم حتى تفرقوا ثم هجرت إلى المسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية. ففكت لا يكلمني فصليت ثم جلست فاحتبيت برداء لي ثم جلس فسكت لا يكلمني وسكت لا اكلمه ثم قلت والله إني لا أحبك. قال فيما تحبني قلت في الله تبارك وتعالى فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية ثم قال أبشر إن كنت صادقا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال أبو مسلم: فخرجت فلقيت عباده بن الصامت فقلت: يا أبو الوليد ألا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال. فانا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل قال حقت محبتي للمتحابين فيه وحقت محبتي للمتزاورين فيه وحقت محبتي للمتبادلين فيه وحقت محبتي للمتواصلين فيه مجاهدان من صغار الصحابة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينا انا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضل منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أدا جهل؟ قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني فبتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتلاه قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح عمر بن عبد العزيز خليفة متكامل الشخصية قدمت امرأة من العراق على عهد عمر بن عبد العزيز فلما صارت إلى بابه قالت هل على أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا لا فلجي إن أحببتي فدخلت المرأة على فاطمه زوجة عمر وهي جالسة في بيتها وفي يدها قطن تعالجه فسلمت فردت عليها السلام وقالت لها دخلي فلما جلست المرأة رفعت بصرها فلم تر في البيت شيئا له بال فقالت إنما جئت لاعمر بيتي من هذا البيت الخراب فقالت لها فاطمة إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك فأقبل عمر حتى دخل الدار فمال إلى بئر في ناحية الدار فانتزع منها دلاء صبها على طين كان بحضرة البيت وهو يكثر النظر إلى فاطمة فقالت ذهى المرأة استكري من هذا الطيان فإني أراه يديم النظر إليك فقالت ليس هو بطيان، هو أمير المؤمنين ثم أقبل عمر فسلم ودخل بيته فمال الى مصلى كان له في البيت يصلي فيه فسأل فاطمة عن المرأة فقالت هي هذه فأخذ مكتلا له فيه شيء من عنب فجعل يتخير لها خيره يناولها إياه ثم أقبل عليها فقال ما حاجتك فقالت امرأة من أهل العراق لي خمس بنات كسل كسل فجئتك أبتغي حسن نظرك لهم فجعل يقول كسل كسل فأخذ الدوات والقرطاس وكتب الى والي العراق فقال للمراه سمي كبراهن فسمتها ففرض لها فقالت المراه الحمد لله ثم سال عن اسم الثانيه والثالثه والرابعه والمراه تحمد الله ففرض لها فلما فرض للاربع استفزها الفرح فدعت له فجزته اي قالت له جزاك الله خيرا فرفع يده وقال قد كنا نفرض لهن حين كنت تولين الحمد اهله فمر هؤلاء الأرض يفضن على هذه الخامسه فخرجت بالكتاب حتى أتت به العراق فدفعته إلى والي العراق فلما دفعت إليه الكتاب بكى واشتد بكاؤه وقال رحم الله صاحب هذا الكتاب فقالت أمات قال نعم فصاحت وولولت فقال لا بأس عليك ما كنت لارد كتابه في شيء فقضى حاجتها وفرض لبناتها الصبر قدم عروة بن الزبير من المدينة إلى دمشق على الوليد بن عبد الملك ومعه ولده محمد بن عروة فدخل محمد دار الدواب فضربته دابة فخر ميته ووقعت في رجل عروة الأكلة ولم يدع ولده تلك الليلة وهو قراءة ربع القرآن الكريم فقال له الوليد اقطعها وإلا أسدت عليك جسدك فلما دعي الجزار ليقطعها قالوا له نسقيك الخمر حتى لا تجد لها ألم فقال لا أستعين بحرام الله على ما أرجو من عافية قالوا فنستيك المرقد قال ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فاحتسبه ودخل عليه قوم أنكرهم قال ما هؤلاء قالوا يمسكونك فإن الألم ربما عزب معه الصبر قال ارجو أن اكفيكم ذلك من نفسي فقطعت كعبه بالسكين حتى إذا بلغ العظم وضع عليها المنشار فقطعت وهو يهلل ويكبر ثم إنه أغلي له الزيت في مغارف الحديد فحسم به فغشي عليه فأفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولما رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يده ثم قال أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام أو قال معصيه وقدم الشام تلك السنة قوم من بني عبس فيهم رجل ضرير فسأله الوليد عن عيني فقال يا أمير المؤمنين بيت ليلة في بطن واد ولا أعلم عبسيا يزيد ماله على مالي ففرقنا سيل، فذهب بما كان لي من أهل وولد ومال غير بعير وصبي مولود وكان البعير صعبا فندى فوضعت الصبي واتبعت البائير فلم أجاوز إلا قليلا حتى سمعت صيحة ابني ورأسه في فم الذئب وهو يأكل فلحقت البائير لأحبسه فنفحني برجله على وجهي فحطمه وذهب بعيني فاصبحت لا مال لي ولا أهل ولا ولد ولا بصر فقال الوليد انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء ولما رجع عروة إلى المدينة قال اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد ويم الله لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت وكان أحسن من عزاه ابراهيم بن محمد بن طلحة قال له والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من ابنائك إلى الجنة والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى وقد أبقى الله لنا منك ما كنا فقراء إليه وعنه غير أغنياء من علمك ورأيك نفعك الله وإيان به والله ولي ثوابك والضمين بحسارك وعاش بعد قطع رجله ثمان سنين وصية لقمان لابنه قال لقمان لابنه يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتباري به السفهاء وتماري به في المجالس ولا تترك العلم زهاده في ورغبه في الجهاله اذا رايت قوما يذكرون الله تجلس معهم فان عالما ينفعك علمك وان جاهلا يزيدوك علما ولعل الله أن يطلع اليهم برحمه فيصيبك بها معهم واذا رايت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإن تك عالما ينفعك علمك وإن تك جاهلا يزيدوك جهلا ولعل الله يطلع إليهم بسخطة فيصيبك بها معهم من آداب المجالسة قال سيدنا العباس بن عبد المطلب لابنيه عبد الله رضي الله عنهما إني أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمك على الأشياء فاحفظ عني خمسا لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا ولا تعصين له امرا ولا يطلعن منك على خيانة قال الشعبي كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف من تختار صحبته أوصى علقمة العطاردي ابنه وقد حضرته الوفاة فقال يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانك اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكتت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك اصحب من إذا قلت صدق قولك وإن حاولت أمرا آذرك وإن تنازعتما آثرك قال يحيى بن أكثم قال المأمون فأين هذا فقيل له أتدري لما أوصاه بذلك قال لا قال لأنه أراد ألا يصحب أحدا مقام العلماء عند الخلفاء قال يحيى بن أكثم قال لي الرشيد ما أنبل المراتب؟ قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل مني قلت لا قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أمير المؤمنين هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين قال نعم ويلك هذا خير مني لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر الوثيقه الضائعة قال أبو علي الروث باري البغددي. كنت ذات يوم عند شيخنا الجنيد في بغداد فجاءه كتاب من يوسف بن الحسن يقول فيه لا اذاقك الله طعم نفسك فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا قال أبو علي فجعلت أفكر في طعم النفس ما هو وجاءني ما لم أرضه من الرأي حتى سمعت. بخبر بنان رحمه الله مع أحمد بن طولون أمير مصر فهو الذي كان سبب قدومي إلى هنا لأرى الشيخ واصحبه وانتفع به فقدمت إلى مصر فلما لقيت الشيخ لقيت رجلا من تلاميذ شيخنا الجنيد يتلألؤ فيه نوره ويعمل فيه سره وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه قال وهمنت مرة أن أسأل الشيخ عن خبره مع ابن طولون فقطعتني هيبته فقلت, فقلت في نفسي أحتال بسؤاله عن كلمة يوسف بن الحسن لا أذاقك الله طعم نفسك وبينما اهيئ في نفسي كلاما أجري فيه هذه العبارة جاء رجل فقال للشيخ لي على فلان مئة دينار وقد ذهبت الوثيقة التي كتب فيها الدين وأخشى أن ينكر إذا هو علم بضياعها فادعوا الله لي وله أن يظفرني بديني وأن يثبته على الحق فقال له الشيخ إني رجل قد كبرت وأنا أحب الحلوى فاذهب فاشتري رطلا منها وأتني به حتى ادعو لك فذهب الرجل فاشترى الحلوى ووضعها له البائع في ورقة فإذا هي الوثيقة الضائعة وجاء إلى الشيخ فأخبره فقال له الشيخ خذ الحلوى فأطعمها صبيانك. لا اذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه قال رجل كنت اكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبدان فركب معي ذات مرة الرجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب فقلت لا خبرة لي فيها فقال بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففروت من بين يدي وتبعني فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه فقال هو لي وإنما أريد قتلك فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقل إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال وعجل فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول فيه أفرق فاجرى الله على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السوء فإذا أَنَا بفارس قد أَقْبَلَ من فَمِ الوادي وَبِيَدِهِ حَرْبَةٌ فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فقر صريعا فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت فقال أَنَا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال فأخذت البضلة والحملة ورجعت سالمة وصف الكتاب قيل للإمام عبد الله بن المبارك إنك تكثر الجلوس وحدك فغضب وقال أنا وحدي أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أنشد هذه الأبيات وهي لمحمد بن زياد الاعرابي ولي جلساء ما أمل حديثهم الابباء مأمونون غيبا ومشهدا إذا مجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا يفيدونني من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديدا ورأيا مسددا بلا رقبة أخشى ولا سوء عشرة ولا أتقي منهم لسانا ولا يدا تعليم الأبناء مراقبة الله تعالى قال سهل بن عبد الله التستري كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت كيف أذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك الله معي الله ناظر الي الله شاهد. فقلت ذلك ليالي ثم اعلمته فقال قل ذلك في كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم اعلمته فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة فقلت فوقع في قلبي حلاوة فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك السنين فوجدت لذلك حلاوة في صد. ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه ومشاهده أيعصيه اياك والمعصية فكنت أخلو بنفسي فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه قال خالد بن الوليد كان اخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية فطلبني أي أخي فلم يجدني فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك ومثل الإسلام جهله أحد وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال مثله جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة قال خالد فلما جاءني كتابه نشقت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأرى في المنام كأني في بلاد مجدلة فخرجت في بلاد خضراء واسعة فقلت إن هذه لوئية فلما انقدمت المدينه قلت لاذكرنها لابي بكر رضي الله عنه فقال ابو بكر مخرجك الذي هداك الله للاسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك ثم ذكر اجتماعه بعثمان بن طلحه وعمر بن العاص وذهابهم جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا قال خالد فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة فاخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إليه حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد عليه السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال تعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت ان لا يسلمك إلا إلى خير قلت يا رسول الله إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق فدع الله أن يغفرها لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله قلت يا رسول الله على ذلك قال اللهم اغفر لخالد خالد بن الوليد كل أوضع فيه من صد عن سبيل الله قال خالد وتقدم عثمان بن طلحه وعمر بن العاص رضي الله عنهما فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يزيد بن الأصم إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن خرج مع المشركين يوم بدر فأسر في من أسر منهم وكانوا قد شدوا وثاقا فسهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم ينم فقال له بعض أصحابه ما أسهرت يا نبي الله فقال أسهرني أنين العباس فقام رجل من القوم فأرخى من وفاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي لا أسمع أنين العباس فقال رجل: أنا أرخيت من وفاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل ذلك بالأسر كلهم وكان الذي أسر العباس أبو اليثر كعب بن عمر وكان قصيرا جميما وكان العباس رضي الله عنه عظيم الخلق طويل القامة من مقبل الضعن يعني أنه كان يدرك ثم الضعين وهي راكبة على البعير وهو على قدميه في الأرض وفي مسند البزار قيل للعباس رضي الله عنه كيف, كيف أسرك أبو اليسر ولو أخذته لكثك لوسعت فقال ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني كالخندمة والخندمة جبل بمكة وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي اليسر لقد أعانك عليه ملك كريم وقال ابن عبد البر روى ابن عباس وانس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعباس وسبب ذلك أن الأرض اجدبت اجدابا شديدا على عهد عمر زمن الرماده، وذلك سنة 17 فقال تعب الأحبار يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء فقال عمر هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه وسيد بني هاشم فمضى إليه عمر وشكى إليه ما فيه الناس من القحط ثم قال وروين من وجوه عن عمر أنه خرج يستسقي وخرج معه بالعباس فقال اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ونستشفع به فاحفظ فيه لنبيك صلى الله عليه وسلم كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما وأتيناك مستغفرين ومستشفعين ثم أقبل على الناس ثم قام العباس وعيناه تنضحان فقال عمر ثم قال اللهم, اللهم أنت الراعي لا تهمل الضال ولا تدع الكثير بدار مضيعه فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى اللهم تأغفهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا يياس من روحك إلا القوم الكافرون فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الجدر وقلصوا المآزر وصفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون هنيئا ساقي الحرمين فضل الصدقة سأل رجل الإمام أبا عبد الرحمن عبد الله بن المبارك فقال له يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في رقبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم انتفع به فقال له ابن المبارك اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء فاحفر هناك بئرا فاني أرجو أن تمدع هناك عين ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فضرق قال البيهقي وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله فانه طرح وجهه وعالجه بانواع المعالجه فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنه فسال الاستاذ الامام ابا عثمان الصابونية ان يدعو له في مجلسه يوم الجمعه فدعا له واكثر الناس التامين فلما كان يوم الجمعه الاخرى القت امراه في المجلس رقعه بانها عادت الى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه يقول لها قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين فجئ بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجند في الماء وأخذ الناس في الشرب ثم مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وذالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين أخي المسافر عزيز المسامر أرجو أن تكون قد استمتعت بما قرأته عليك من كتاب المختار من فرائض النقول والاخبار من اختيار وتعليق محمد عوامه ارجو لك الخير في سفرك وحضرك وارجو الا تنسى في ظهر الغيب من أن تدعو لاخيك فائز عبد القادر شيخ الزور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم